فارتقي في الخير وارقاه فقاه إنها العلي وتبغى مسلما أنت عنوان لأمجاد الهلا ففجر الأوحال وصعد في السماء ففجر الأوحال وصعد في السماء في الخير ورقاؤه فقاه إنها العلي وصاعد في السماء فانجور الهو حاله في السماء لن ترى يوم من ونجمك ونجمك هليل فرفع رايت وهمضي وهمضي جوما تسديد بين الهو شعله وشعلهم أركب الأهر ولا مهما مهما فارتقي في العزم دوما شامة في الناس رمزا فارتقي في العزم دوما شامة في الناس رمزا فارتقي في الخير وارقاء يا توغيم مسلمه أنت عنوان لامجاد الاولى تجري الاوحال واصعاد في السماء تجري الاوحال واصعاد في السماء فلتجري فانت في الخير وارقاوا الفقراء وارقاوا الفقراء من يعوم المجد يجري اذمعا جنح من المجد تحت جنح الليل ليلا معتما من يروم المجدى يجري أدمعا تحت جنح الليل ليلا معتما أو يثير النقا في وجه العدى في وجه العدى كن للجنة سحرا محكما فارتقي في العزم دوما وكن شامة في الناس رمزا ملهبا يرى ربك فقط انها في <تصفيق> السماء في